وَإِنْ وإن خفتم ألا فِي في اليتامى مَا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 129. ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحله فَإِنْ طَبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَقُلُوهُ هَلِيَ أَمْ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 118. نصيبا مفروضا 119. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا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 119. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف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 112. من بعد وصية يوصي بها أودين 113. آباؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا 114. فريضة من الله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 مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْن وَلَهُ النُّصْفُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا مَكَانَ لِكُلِّكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُ النُّصْفُ مِمَّا تَرَكْتُمْ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 فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما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 وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعطدنا لهم عذابا أليما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 إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم 119 وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وَأُمهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَ إبكُم فِي فيِي حُجورِِكُم مِنْ النِسَ إِكُم اللَّاتِ دَخَلْلتُ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 فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِالنَّفْلِ جُنَاحًا عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَحَلَائِرُ أَبْنَائِكُمُ الَّذينَ مِن أَصْلابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَينِ إلَّا مَا قَد سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم 118. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين 119. به مِنْ نَفَاتُونَ أُجُورُهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا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 بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخداد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 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونذخلكم مذخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجل نصيب مما اكتسب والنساء نصيب مما اكتسبن واسال الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما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 وَالَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا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 وإن كنتم مرضى أَوْ على سَفَرٍ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا أَوَلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آتَيْتُمْ مُّصْغِيًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا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 من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا غَيْرَ غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين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 والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا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 وأرسلناك للناس رسولا وكفّ بالله شهيدا مَنْ يُطع الرسول فَقَدْ أطاع الله وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أرسلناك عليهم حفيظا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 وكفى بالله وكيلا، أ فلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.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 لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فمالك في المنافقين فئتين والله أركسه بما كسبوا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 111. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة 112. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله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 فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما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 ولا تهنوا في ابتغاء القوم 112. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما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 ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريا او فقد احتمل بهتانا واثما مبينا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 لا جواهم من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما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 إن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا آثَوَ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نُصَيْبًا مَّفْرُوضًا وَلَ أضِلًاَّهُ وَلَأُمًَّا ولا النَّهُ وَلَ آمامًُا النَّهُ فَلَُبَتِكُ فَلَا يُبَدَّلُ كُنَّا أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمِرًانَهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا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 ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا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 وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُنَّ تَعْذِلُ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ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 ايَكُن غَنِيًّا او فَقيرًا فَاللَّهُ اوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى ان تَعْدِلُوا وَان تَلُوا او تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 اننكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فان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 111. إن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا فِي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا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 وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا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 119. ومن الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا 110. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل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 112. فآمنوا بالله ورسله 113. ولا تقولوا ثلاثة 114. انتهوا لكم إنما الله إله واحد 116. سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا 117. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون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 وَمَنَ الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ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 119. وإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك 110. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم